والله يقول الحق وهو يهدي السبيل أدعوهم لأبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح في ما أخطأت به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله رفور الرحيم أنبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجههم أمهاتهم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 ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا قل لن الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا.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 وَإِذَا أَتَى الْأَحْزَابُ يَوْدُ لَوَأَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ يَسْأَلُونَ عَنْ أَنْبَاهِكُمْ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ واليوم الآخر وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قالوا هذا مَا وعدنا الله وَرَسُولُهُ, وصدق الله ورسوله.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 فَتَعَالَينَ أُمَّتِي عَكُنْ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا وَإِن كُنْتُنَّ تُرِدَّنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعْدَلِ الْمُحْسِنَاتِ فَإِنَّ اللَّهَ أَعْدَلِ الْمُحْسِنَاتِ مِن كُنْتُنَّ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 الإيمان والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيراً والذاكرين الله كثيراً والذكريات أعد الله لهم مغفرة وأجر عظيم.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 وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيٌّ وَتَخْشَنَّسَ وَتَخْشَنَّسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَى فَلَمَّا قَضَى زِيدٌ مِنْهَا وَطَرَ زُوَجَنَا كَهَالِكِي لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعَيَاهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرَ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ما كان على النبي من حرج في ما فرض الله له سنة الله في الذين خلو من قبل وكان أمر الله قدر مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله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 يا ايها الذين امنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان فما لكم فما لكم عليهن من تعتدونها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 وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك التي هاجرن معك الَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةٌ مُؤْمِنَةٌ إن وهبت نَفْسَهَا لِلْنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَيْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكِ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَيْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ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 وَمَا نَبْتَغِي تِمَّنَّ مَن عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ أَدْنَى أَن تَقْرَأَ أَعْيُنُهُم وَلَا يَحْزَنَنَّ لَا يَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُمْ كُلُّهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا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 Inna dalikum kana juu, dinna biya fayastahi لَا wallahulayastahi min al-happo. Wahidasa altum gurunna mataran, fas aluhurunna miu, wallah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 La duna hala ihina fiadha iina wala adana, ihin na wala iswanihin wala iswanihin Na wala adana iswani Na wala adana Iwatihin Nawala Nisa ihin.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 وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَأْمَنَةٍ فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ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 يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين اذوا موسى فظاءه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا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 فَأَذَيْنَا أَنْ يَحْمِلَها وَأَشْفَقَ مِنْها وَحَمَلَها الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ